إِنَّ نَظَاهَ فَعَلَ لِنَجْتَقُوا وَاللَّهُ إِنَّهُ مُخفِرُ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة نحمدك و نستعين و نستهديك و ونؤمن بك و عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويفجر لنخصيتنا أن عليك ربنا أنت كما أثنيت على نفسك اللهم قد تتاب عبر واتصل خير En voor mij is het zo dat We're Let's go. What? yu bilha Een Aan van de heer in en de Aan de Heer van de aarde, de Heer van de aarde, de Heer van de aarde, de Heer van de de Heer van de aarde, de Heer de aarde, de Heer van de de Heer van de de de de de alhamdulillah maar ik